لآن موسوعه النابلسي ر ل ر ح م ا للعلوم ن ك الاسلاميه ا ت ي صراط الذين أنعمت عليهم غير ل م ولا الضال موسوعه ي ي ت ت م و ل م النابلسي أ و م أ ك ن منهم ا ض ة للعلوم ا و ه ا كتاب م م الاسلاميه تسفق من مهمة أ ا وما ي يا الذين عليهم لمجنون ولو فتحنا عليه 「今日は私のこ ن ですが私のことです。 أجد ا ل ملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابائي يكون مع الساجدين قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من أرص الصال من حمل مسنون قال y o h I'm a start a g a i 「私の名前いいです。 ونبئهم عن طيفي براهيم ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك ّ بغلام عليم قال بشرتموني ّ على ان مسني الكبر فبلا تبشرون ّ you ش ر ت ه م ا ل ص ي ح ة م شركه ق ي ن د ع ل ي ه ا س غير ربحيه ذات ل ل مضمون ت و ي ن إ ه اجتماعي كان أ ص ح موسوعه النابلسي منهم ل أصحاب ا ل ح ج ر ا ل م ر س ل و ا ه م آ ي ا ت ه موسوعه م ا النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ا ق العليم ولقد آتيناك س ن ى ا م و ا ل ع ظ ي م ل النابلسي تمدن عينيك إ ى ه م واخبط جناك للعلوم الاسلاميه م